السائل يقول وجود حرارة في المعدة وبلغم على ماذا يدل بارك الله فيكم في الغالب حسد والله تعالى في الغالب حسد هذا في الغالب حسد وبعد الرقيق وما يأتيك استفراخ من الصدر هو السعى شديد ويأتي البلغم عبر الاستفراخ كحة شديدة يخرج معها بلغم كثير هذا في الغالب يكون حسد في الغالب والله تعالى نعم